خمسة، استمع إلى الجمل، ثم تأمل معانيها وتحدث عنها مع أستقائك أتمنى لك التوفيق في الامتحان أتمنى لك عيد ميلاد سعيد أتمنى له النجاح في دروسه أتمنى لها الصحة والعافية أتمنى لهما دوام الصحة أتمنى لكم السرور في رحلتكما أتمنى لهم السعادة في حياتهم أتمنى لهن وقتا طيبا أتمنى لكم السعادة في الحياة